وَجَعَلْنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَجَعَلْنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ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 وقفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون اللَّهِ أَوْ الله أو أشد خشية فقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال؟